هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكفرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم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 وَالْقَافِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُم وبث فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ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 إلى إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنكم إثقال حبة من خردل فتكون في صخرة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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنَجِّلُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَأَنَّ اللَّهَ وَانَا بِمَا تَعْمَلُونَ قَبِيل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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ الْأَخِّشَ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالدُّ عَوْلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَوْلَدِهِ شَيْئًا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام